أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذلية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام ملك الكتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَجِّزَ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 كتاب أَ زَلْناهُ إلَكَ للتُخْررجًا النَّ سَمِنَ الظّلُمات إلَ النُودِ بِإِذْنِ رَبِّهِم إلىى صِاطِ العجز الحميد اللهَّهِ الذي لَ م فيِي السَّمواتِ وَما في الأرض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 فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ والسماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالَاوا إن أَتُم إِلاا بَشَرُم مِمثلْناَا تُريدونَأَ تَصُدّونَ عَمَّ كانَ يَعَبُدُ آبَ أُناَا فَأتُونَ بِسُ الْفَانم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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم مغنون فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن بعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم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 فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا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 رَب نَغفِر ل وَلِوَالِدَ وَلِمُؤمنِنينَ يَومَ يَقومُم الحِسَاب وَلَا تَحسَبًا اللهَّهَ غافِلًَا عََّ يَععملَل الظَّالِمونُون إَِّماَا يُؤخِرهُم ليَومِ تَشْخَص فيِيهِ الأبَصَار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم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 وَسَكَ تُ فيِي مَسكِن الَّذينَ ظَلَمُ أَل فُسَهُم وَتَبَيَّّنَ لَكُم كَفَ فَعَن بِهِم وَضَرَبَنَا لَكُمُ الأأَمْثَال وَقَدَ مَكَرُوا مَكْرَهُم وَعِدَ الللهَّهِ مَكْرُهُم وَإِن كانَانَ مَكْرُهُم للتَزُول مِنههُجِبالَ.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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيم الامل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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ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 سَماءِ فَظَلُّ فِيهِ يَعْرجُون لَقالوا إَّ مَا سُكِرَة أَبَصَار نَابَ نَحْنُ قَومُم مَسحُورون وَلَ قَذَجَ عَن فيِي السَّمائِبُرُجَ وَزَيًا النَّهَال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 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ